هذا القرآن قد يقول بعض اجهد سؤال فخيف جاي وجاء تتكلم عنه فاسألنا ليش امزل هذا القرآن والله قد يكون اهم سؤال فاسأل نفسك في حياتك واهم جواز ان تصارح فيه لماذا امزل هذا الكتاب الفتاب احنا قرأنا وسمعنا وعطفنا تعالوا شوف هذا المطلوب ولا المطلوب في اخر كتاب انزلنا انزلنا نعم يا رب نريدها منك أنت الذي أنزلت فنريد جواب منك يا رب العزيز. لا أحد أعلم من الله وهو الذي أنزل كتابه فتعاملت نسمعها يا جماعة خالفة فائغة جلال من رب العزة والجلال كتاب أنزلنا إليك مجارس لماذا لاحظ ما قالوا يقرؤوا عشان كده ما حدث نفسيهم جاينا وما قالوا يسمعوا ما حدث نفسي إذا كان مجرد السماع أجل ما نزدبوا أي شوق ما أعظم ما قال لي ولا ادائه ولا طوره يقول والله دو ما مات مرآية إلا ولها مع قلبك والله كفيل عن تغير حياتك ما هو اختحقه لينزم فريق آياتك <تصفيق> ولينزم فريق آياتك احنا ما عندنا يتذكر وما عندنا يتذكر أن يقرأ يسمع يكتب وهذا حديث هذا اللي جعلنا نقرأ أصحاحين ثلاثة أربع قل ولكن هذا هو هو دخل فيما عاش الأصحاح صلاة جئت على المعتي قبل ما يصنع دفعت على المعتي بعد ما يصنع لأجل هذا الله عز وجل لما تقال لنا عن قضية دبر ابن واحد ين يقول يا رب والله العظيم أنا مطمن كنوا عيب يا جماعة من يعترف الله يكمل هالمكشين ما علاج الشنفر عند الله وإحنا فاتدين وإحنا فاتدين وإحنا فاتدين شيء نقص للراها اللي جاعد منها فجاعة في جنوبنا يا ربي هذا الكتاب قلت أنه لو على جبل يتطبع يا قرد وخلودنا ما تحرشت قلها وانتفادة يا ربي أنا ما أحب بأي يا جماعة الواعد فينا إذا تأذت قل يا ربي والله دريت ما حسيت اللي تمت حركة العين تعرق والدين جل وعلا أسرني أصبح ما حسيت شيء اي عض يا ربي أفرأي ما يضمن القرآن حس تصدق كل هذا إن لم نجمع إجماع إلا ما رحنا الله أفرأي ما القرآن الله الله الله لا مثلا شيء عدان لا أخرج أعين صار عدسين للناس المشكلة يا رب ليش معنا هم تقول فَلَا يَتَجَذَّرُونَ أم على قلوب الأفضل يعني إذا ما أنا حاكم شيء المسيلي إذا دور أتعاوم ندور بسيطة حيثة أنا ليس مسمعي هالما لأني أحبيب الغالي والله أنا وأنت لا نرطوي إذا جثنا الماء ولا نرطوي إذا لمثنا الماء ولا نرطوي إذا قبّينا الماء وسمعنا الصوفة لا نرطوي حتى نشرب والقرآن لن ترطوي إذا سمعت ولا إذا قرأتك ولا والله حتى إلى مكتغاة جنان هناك قاعد بتاع... مش جاعت تتكلم عنه فيها. قال الله عز وجل نزل بي روضاً أمين حق القرآن إذا اختلت عنده وعندك حرطة سير ما تستغلتها بشيء وابتحسن من كلام بكل كلام خاضي نزل بيوم ورق <تصفيق> الأليم <تصفيق> يعني جزيل عليها السلام على أي عضو من أعضاء النبي عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام إما جالس تقلق الوحي أو واقف طيب يا ربي بأي عم تنقى محمد عشان رأيناه تغير ورقف عبره عندك نظن تمر بي كما قلت يا ربي لأب كان لكم في رسول الله أسلق الحكمة يا ربي ورحمة القرآن في أي عدم التي الذي يعنيه طلاب على قلبك سيكون تغير ربي تغير في كلامه تغير في حركاته تغير في تسناسه كل شيء فيه تغير على القرآن يوم ينقالوا اهدى زوجات رب الله علا كيف كان رسول الله لو الله عليه وسلم جاء ايش قويده صلى الله عليه وسلم معكف ايش اذا نام على جمله وهو قائم قاعد قال تقرؤون القرآن كان خلقنا القران يقوم كل لعبادي يقول الذي هو أحسن قام خلاله القرآن يقول والشاظنين البيض والعاسين الناس يعني العربي شكرا لحسن لم؟ الشاظنين البيض ويأطانين بخلق أن البيض أنه يطار من أعنام فعجبا فعجبا من يطار من أعنام ماذا عندك؟ يحضر الآفرة فعرفتك ويرجل الى يا عمد يا رب عند مخالف وعند مطالب قام يوم نام النوت يقول لله عز وجل المطالب يوم تكينا ربوعة عمطانة شكوا برب العالمين ويوم تكينا انتوكوا عمطانة شكوا للغلين يوم تكينا المساكين شكوا برب العالمين جل جلالة يحبار الانات وَإِنْ يَفْتَعُوا يَعْلَمُونَ إيش وَالَّذِينَ عمي عَلَمُونَ ما قال الله عليه السلام هذا ما يعني أكثر إن أنه إِنَّا خَلِبُهُمْ مَنْ هُوَرَبُهُمْ إِنَّمَا إِنَّمَا يَتَبَتْ سَرُؤُمُ الْأَلْبَادِ وقام بإعطاله وقالت معنا الليل وسعجل ثانثا هو وقائمة يحظم أقرر يرسل وحنا يا جماعة أحبة تبتلنا ليش ما نحب؟ يقول الله عز وجل قل هنا بمعظيم يا رب إحنا ما نحف بصراحة يا ما نحف احنا نقول سلامك وبرجال أقول لي هذا أعلى الحتاب لكن هل أحفت في قلب شيء ولا إذا اجتلبته باتفاق الثلاث ما عشتناه يقولون باننا نؤمن كل الشرع ان المشكلاتين احنا ايش فينا ولماذا نحن وريش يعني ربي عنهم معرضون هذا يا ونسمع القضية ما هي سراء او ضراء بجماعه اختصار خدها اوضح من الصم قالها ربي جل جلاله علم يوقن ومن اظلم مما لعب بايات ربي كله الثم يا جماعه قبل التامل قبل الله ما يبغى لا نحفظها ولا نستحها ولا نقولها يبغى لا نقويها كنت معنى أحدكم فضلا ولا يرسى عبكم بعضا بخل هذا القرآن هذا اللي ما لما نفتده ومن لا أعرض عن نفسي ما قد جمعت ما إن جعل من خير إن جعل على السماة أبان لا أن أعج أن يسمهم لا سوى سوى سوى أن يقرأوا لا والله من ستفهم أجل يا ربي ويش إني منه إذا كنت أعلم باطبطنا إذا ذكرنا بأياسك وأعرضنا إيش لتحرمنا منه قال إنا جعلنا على قنابي من كننا عين الصمم ويزا <تصفيق> خلي ما يحفل شيء ولا يقع عيقه الوضي آذان وقراء لإن تداد إلى الهداء فليهتدوا إلا الابدا إيش علاقة القرآن للإمان لما عرض للحرق بطعم القرآن طعم الحياة إلا إذا لم تسلقها القرآن قلت بشي ما أخذها السلام إذا لم تسلقها القرآن لذا لا نفترع في جنامه ليه هل نحضر الحبيب الغالي عشان ما ارث مش عنه لا تحتبوه قلت لكم لا تحتبوه شر لكم وفي كل يوم مصائب بصائب ونشوفها احبت الفضل بابر ان تخرج اليوم حتى يتغير ان اعاني الله ايات لان لا يغيب الله سبحانه بكتاب فيها قال الله عز وجل ودجاء <تصفيق> ودجاء <تصفيق> من الله من الله يا حسين المريد يا من احنا ما من اتبا يقرانا صغل السلام ويحضر من الظلمات من النور بحذن وعياة الدين الى صواق <تصفيق> المستقيم الذي عليه الصلاة والسلام يوم نزل جبريل وكانت يقول, يقول القرآن يقول القرآن الذي عليه الصلاة والسلام كان قريب ان ما تكون تحايا وكان يرد مع جبريل بنسانه أنا ها أقرأ عباد القرآن لا في لا في أملك جهيل كانت ولكن علينا جمعه وقرآنه. فإذا خرقنا اعطف لا اعطف لا اقرأ لا اعطم يا ربي فإذا خرقنا فاتبع الرؤانا هذه طضية قلية عبتك لشم كده يا ما حكنا شيء ومثنا لهم هذا اللي خلق جميل. انا اخاطب كل من يسمعني الامن الانسى الجن هذا اللي خمزهم ينسمعون فرد النبي عليه الصلاة والسلام المتفى ثم قلت من الطائف ونحقوه ونحقوا من الاسلم بأبيدهم وعطانهم حتى الطفل يجي عند الاسلم ويقف في الحجر حتى ادمي رجلاء الشريفتان عليه الصلاة والسلام ورح من الطائف كل جا فيه ثم وقفوا اجنفهم واخذوا صليم ما عنده ولا واحد من البشر يقول الله عز وجل وان من آمن بالله قام ابي الله يوسف لمن قام حد الله من كادوا يكونوا بدا معاك افضاهم الأرض ضغط يسمعون ثم وأوضعوا توقيعات وتبجلوا اعتراضات وأننا إن... سمعنا وقرآن عجبا جالوها من الظهر مو زينا قرآن قرآن حس القرآن ومع القرآن والله لو وقل قلبك انت عرف ليس للعجباء. عجباء. ليس للعجباء? عجبا. لانهم علموا من هو الله عز وجبه. ووالله كل ما تعرفت عليه جل جلاله باسماء كل ما كان تحدد في قلبك وكل ما احدده قال يصيبك المصيبة ثم تتلق الله بالمصيبة كالعظم. ليش عجباء? لان الجن سمعوه بخلوقه من جماعة اول ما تكلم الله عز وجل اسمعي اشجابه اجابه ليش? قال سمع والله عز وجل يوحيه لأم موسى عليه السلام ان كل ما افتد الباب انكتبت وارتعدت خيط يبتعي ويرايت موسى قدامها لانا شافت كل العالم بحقته هيعلمه قدامه. طيب يقول يا الله عز وجل ان خذت عليه ايش? فقد فيه. اذا خافت عليه تقفتها. اذا ما خافت عليه شده شخص ما عجباء كلام عجيب فقد فيه يفتني أقول يا ربي والله ما يتحمل جمسونة رخوة ويأتدون في المنطقة يا جماعة ما خذف فقط فقط من والدين ولا من أمه ولا أبوه ثم يأتي ينتوينا إشاعة مقطعية ضموركم وهو طيب فكيف يا ربي يتحمل وقض في الكابوس. ما, في ما مات فيه في اليم. ما مات وقض فيه في اليم. والله يا ربي هو اضعف. ماذا يتعنى هالقضايا بكلها? اذا ما مات يأخذه عدو في وعدوه. ان كان يدبر يتويله شي ما كتبدأ. الجن سمعوا ان ردوه الى جن. رجع ولا ما رجعت. رجعت كلها ولا ما رجع. فَرَجَعْنَا الى أَمْنِنَا الجليم شاهده قدرت الله, وفضل وفضل الله قالوا والله ولن نفرح قربنا احد وما احنا مجددين احد على الله فآمنا ببعض ببعضه اللي يوافق هوانا من احبتك واللي ما يوافق لا؟, لا والله فآمنا كل شوف اخر قطر لا آخر عاية آخر معي يخشو بالطين بدون خطور هنا ما نبي خطور نقول مُعِذَّز تحت الطبع تحت الطبع معجزات آخر عاية الصوت صوت صوت في أول أول قطعة صوت الجم وأنا بدل الله عز وجل إيش الإفاضة عليهم وحثاهم فرع يقضي الكتاب لما سمعنا الدعاء احنا كان لنا ابتداء شوفوا اشتوه وشوف اشتوه ايمان وَأَنَّا عَلَمْنَا سَمِعْنَا الْغُدَاءَ آمَنَّا ما مِنْ فلا في وراح ثم امرنا عنه فَمَنْ يُؤْمِنْ يَوْدِهِ فَلَا يَخَافُ فَلَا يَخَافُ بَخْتَوًا وَلَا رَعَفًا فعلى اللي تقول في موضوع من الأمام من حبيب الغالي قضية الخير والشرق لها دم من, من كتاب الله عز وجل لأنه من إلا هو يعلمها وهو الذي خير جاءت الله هو من عندك جميلة جلالة وما عليكم من نعمة من, من الله ثم لجاء وجدك بعيد ما تعرف الخير من الشر احنا نقول عيالنا لما نشو عليهم في امر ويقول لا نقول هذا ما تدون مائر فلصبت نفسك مصر. طح لانك بعقلك البشري، تور ان عقلك اكبر وانك تعرف الخير اكبر منك قلت من اللي يعلم من ونسى وزا... آه في الجبل والله لا ترجع يالمكن هذا كله على جنب والله المكر انقوت استعن بربك وكما سمعنا في ايام وثق في ثلاث الاشياء وتوكل ابو العزيز صحيح جدا دعيب صور الله الغني وقفير صور الله الغني وانسا ان تترى سيّا تشوفه مش أنه لها بعطلك تقولها بسر كاره كارلي تدعو بصراتك ان الله ما يجب عليك تشوف الله ان الله يكون والله يقول وَمُوَا خير, ومو خير, ومو خَيْرٌ لَكُمْ بتقديرك نشان أنا أقوم خَيْرٌ لِلَكُمْ وَمُوَا خَيْرٌ لِلَيْكُمْ لو الله لو, لو علمت ما وراء اللي صايف من لبكيت بل فرض الله اليوم. خَيْرٌ لَكُمْ وَأَسَىٰ أَنْ كل من اللي جاءت واحد بتأجعل يسر لها الأمر يقول الله ولو أعلمت لبكيت الدم ودفعت الدمر جوته كل ما يقوم وهو آخر الآية آخر الآية والله أعلم وأن إيش لم يجام العالمين ولم يأتذيها الميش بلقها بل قالها طريق من الكتب واوضح من الشمس يوضح النهار قال وانكم وانا ماقول لا والله لو علمت القرآن والله ما عاش أخرج معه أصبح على ما يصورك أو على ما يصرف كما قال ابن عمر يقول والله تساوى عندي مع الأصبح على ما يصرني أو على ما يضرني قالوا ليش؟ لماذا قال والله لأني لا أعلم ما يضرني بما يترني ولكن هو يعلم سبعان فأسبي الله ونعبر أصبع تعال القرآن وإياك الآية تعالى بالإقوة من دودها تقرأ في ثم يَقُولُ اللَّهُ عز وجل المال ثم نظرنا خير والبنون ثم نظرنا خير زينة الحياة ثم يأمان ما علم الله الرحمن الرحيم أخير ولا نقول طف خَيْرٌ من ربي ثَوَابًا خير الله خطرات وَخَيْرٌ أَنَنَا ايش مال بنون وباقيات طالحات وانت اذا ما عليها جابها نفسي كرات خطف كلها بنفس الترتيب الاولى المال والثانية المؤمنون والثالث الباقية الطالحة قال جل دل جلالة فانجلقا حتى إذا كبات الكفينة خرقا وصيلهم بلعج ورسل موسى عليه السلام جعلت الكفينة شاهد الخضر عليه السلام وأطح إلى أقوال النبي ثم رح وقلت يا سنع راحوا لغا خير ويسرق خير ويسرق شرق ها ان عليه السلام هذه اقولنا يا قال موسى عليه السلام وقال في السلام ليطلقا في اطراعا ليطلق وفي اطراعا لتضيق اهلها لان حضيه هذا تسليل وفي اخر ان هذا شرق وبتوقضهم وهم يطلقون بلاش مجانا موافق مع موسى عليه السلام؟ موافق جدا مع عليه السلام؟ تادي يعطيك الآية اللي باتي حتى إذا نقيا علاما جروا من السكينة شر أطلائي عبود جاء عند واحد منهم قد بالسكين يقصر, يقصر للرب الله خير له شر شر وإنه ا وكان لسانا زكي اثم الغير لا كان يجير من شيء ان نقرا الان هو فكيف قضيه الروح الاولى الروح الثانيه نقرا في الفرق الاولى ما قال بلو بلو بلو. أتى إلا أسياً وقرياً اشتطعنا أهلاك أضعك في لسك الباب فأبوا وما وقفت أبواب كلها يمشوا يطالعين والجزاب يطيح وجداتي أجزاماً يريد أن ينقف لا أجزاء الله أجزاء الله أجزاء الله أجزاء الله لقد قلت أنبع يرعب عشان تبست تتخيل على هذه الصورة الصورة يريد أولاً ماذا يسمى الخبر وأقام بقولتها بغي يمجب وإن لو ما عفوا قال لن شئك ما اتخذت علي أجراء والولد اللي جدا من والعالم اللي يطردون نتروح تدور في قريقهم دكيرة الثلاثة على أقل لك أجراء أتاكين هذه عدوه باش خذها الآن بعلم هذا الآن عندك خذ الآن أم المستفين بعلمك أشياء ما يمزلتها أفضل ما بعد دلغتها آلام أمالك الأحلام أمّا الساكينة والله يا جوابك بجرار بنعم ليش لو دخلها و تنفوك لأفا ما في شيء ما بيجي شي منطق منصف ينفيه حيث شر معه أمّا الساكينة فكانت لمساكين. مال اغرق ما عند مساكين ما عند شيء كثير لمساكينة يعملون في الفرق. الواحد وهو يجرأ القطع التفينة الثلاث لطلاثنا للمجرمين عشان كذا يستاهلون ان اكتفروا سبيلاتهم لا هو الله الله عالم. وش يمتعهم اكثر من يوقف يعلم الله عن خار سبيلاتهم هل اين حتى انت تعلم ان اكتفار سبيلاتهم شوف الله يعلم انها خير فكانت لمساكين يعملون في البحر شوف الاذب مع الله فأردت على الأعيب ماذا الأراضي للأعلم ولجل أراضي قالوا لأيه؟ والتكيب والشر للفائدة يبتر مجرد فأردت على الأعيب ليه؟ هذا اللي ما يبيعلم وهو يعلم الزحام يعلم, يعلم غير فالجاعات في واحد في واحد في واحد في طول الحال. وما عجل الشبسيرون من يصماء المتبين. هل مصدرت عندهم? وكانوا اي امامهم. انا نقول وراء المسوار ويحن يبدأ المسوار. وكان لا لا. يعني اخذ. يأخذ رص. رص كل يعني لا توقع انه يمر عليك المياه. يأخذ ما تدد فينا على شاطح الا يأخذ كل فتيلة لكن اراد الله جلاله ان تطلع وحدة من كل مصدفة ما يأخذها يأخذ كل فتيلة وفوض هذا غفبا يعني خسارة مادية وفوقها هذا خسارة معنوية لو واحد يأخذ في راسك ونقلت ما عليك يأخذها يا الله عادي يعني يجعه دي بس يعني يسنب لكن يأخذها بل كلا يلا تقول لي ما اخذها فالله ما يبغى أهل المدينة أو أهل التفينة لا يجيهم لاغف ولا خطار مادية فالله أولو فقد قمت نار قال الملك ما أعبر عن المخروقة خلوها ترجع ولا رجع ولا فتينة إلا هالمخروقة قل أنتم أعلم أن الله عرفنا إن جات مصيدة لا تبع تنظرها العقب أنطرح انت جعل العقب يتحقين تعال خذ اللي أعرف وَأَمَّ الْغُلَامِ والله هذا اللي قلت عبره ما أكثر من سبيل وَأَمَّ الْغُلَامِ توقع الآن كان أضواء الخافرين مجرمين حتى أنت إلى لا هو, هو يريده أعلمه كيف قال وَأَمَّ الْغُلَامِ قال وكان عبواق مؤمنين يا رب مؤمنين تأف وتطلق تقدرني قيده مساكين احنا نقول يا جماعة بالله اطلع الفقير المسكين وبعد دعوة رضان احنا المساكين اننا ندري انه هو في رضان احسن من بعدك ما رأي يا جماعة هو في احسن احسن منك جلابكم يا مجلس راحات الله على كل قطع هو اعلى مسكين والله هنو الياس اللي, اللي ملتاكين ملتاكين ملتاكين بلحوما ربنا عزيزا مسكين ما يعرف كل مارد ويكلم انه الله والله المسكين يا المسكين اللي طرينا في قرق الناس وهن يقبوا الناس وعلى منعبدهم الا حتائد اعزق لا تحسبوه شر قال الله وَأَمَّا الْهُمَامُ فَتَعَنَ عَبَرَاهُ وخشينا اي رئيقان الماء نشوف اللي مات اعلم الولد مات والله يعلم ان لو عاش بيكثر وبيكثر معه امه وقفوه والترابعين يوم القيامة يبقون اللي موعدين كلها قتبانة وقضوهم للنار فرحمهم الله عز وجل عشان ما يرهوطهم تغيان وكفره اخذهم خيرا منها طار الشرطي خيرا منه الختاب وأقرأ رؤنا ثم عطاها الولد بار كما قال ابن عباسي صحيح المسلم فقال عطاهم انه ولد بار بعد ذاك اللي تقضي تعال الاولى اردتوا ان اعيدها الثانية اردنا هذه المال الاولى الفاكين والثانية بلون اشدق عندنا الباقيات الطالحات فعاش الخير وعما الجبار فكان لغلامين والله القضي ما هي عشر ما هو تعليم هذا بصف تعليم ولا التعليم كله في المجينات يا ظلمان ما هو عشر المعيثام مجينا لها الكامل كيف سبب يعطيشها وقع وكانت احلم في العالم ما يكسون شايفين للشر ان التدريب مو في شيء ما يعلى بس لو ناس وكانت سكن لهما 16 وكان أبوهما غارق على وكان أبوهما صالحا أعطنا لا فأعطوه لا هذه علاقه مع رب العالمين ولا صناع له فعوض وارض إبان هذه علاقه مع رب العالمين عشان أبوهم بنتهم الثابت كان يحب رب العالمين حتى دين ما يسيخ ثاره وما أرقل بني ولم لي فلاح أرقل نبي رسول من العزم من الرسل ونبي من أنبياء وأخذوا جاره صلح جارهم لا يتفلح. لأن لو طاحت هذه القوم لؤما ما يغير يكون أحد زولده وهالفل أخذوه أشياء منه صغار فالله يبغاهم أشدهما ويبقى يعرفون يسترقون بالمال ويبقى تخرج أكلتهما ليه رحمة الله فما فعلته عن أمري ذلك فأويله ما لنبفع عليه من هالآيات أحلم أن الحضية ما هي تبيني تشوتها القضية أبعد من ذلك من هو المعاق من أقول لك إجابة قالها أحمد الشوري الشيخ إبداها الأخير جاء عين جاء أحاديك ما يتحرك فيه إلا رأسنا فقط فقط رأس ما يتحرط رجلين ما يتحرط والله في يوم تلقى أحد الأخوة ينظف ابن العين ثم قال لك اليوم قالها مدورة وكنت ما تكلم بروفون جماعة ما انتهى كم كشف قال المعاك عند الناس شيء والمعاق عند الله شيء آخر. قال المعاك عند الله عند الناس اللي مثل مثل أحمد مسكين ما يقدر يحبك نفسه ولا يحب نفسه ولا لك. لكن المعاك عند الله اللي عند الدين ما ما ود فلم تكفر. المعاك عند الله اللي عنده يتنسل يتنسل. عند الدين بتمعث تحت يقول اخذني رب العالم بالحادث ولم احفظ الا جزء واحد بعد الاعافة حفظ ستة وعشرين جزء واحد ملترة يقول والله انه خير في موقف مع انسان تتجنى معه لقاء ورحت عرفته في, في اللقاء اللي شاف احمد الشهري حسيبها الله حاط كرتي زي المصحف في, في كرتي حقه هذا دائما فيه مصحة. او كتاب تفسير او كتاب عن العقل. دا كل يوم صادت عاف كتاب ابن عزيزي منها يا رحمة الله العالم. طبعا معه حديدة يأخذها السنة في المصحة. انه بداينا الان نقعد نتقدم ونرجع ونوجع ونشوف ها ونبدأ نحرك وستقل لديك داخل عشان تفتح الصفحة. هو بهالحديدة. فهو قلنا له احمد كيف تفتح الكتاب واخذ الحديده بده يفتح تخيل قلنا له افتح صفحه 68 وفتح صفحه 62 فجلست انا فيها كاد هو ان يعلم العبد ان لا حول له ولا قوة الا بالله قال والله وهذه بتامل بيد لكم اني ما حتى لو اراد الله بفضل الخرش فانا وياك خليل الغالي اللي عندنا يدوني كم حفظنا هل اجيه اللي صلع كل شيء هل اجيه اللي صلع على كل شيء هل انتش بجي موعاق عند الله ولا موعاق عندنا؟ الناس لاجل هذا تكون فائز الثلاثي طبعا الاجسم واطم وكان في بداية عمره وراءه اكثر اخوة النجم في بداية امر الثان بطل وضعيف كنت يقرر النفع وقال اجنب ثم قرأ ايات والله يا جماعة الان لا يسمع ولا يشوف ولا يسلع والقى محاضرة في مستشفى النقاة وقدمت لها المحاضرة غوظ النص والمدربون ما هو بعندها عند المترجم. كيف أي مترجم له يمسك المترجم ويتحرك واسف ويلمس رأس المترجم ووجهه وعينه وعيونه ويلمس رأس مفك والمترجم يتكلم في المقام هذه رسالة أرسلها لكم يلأ صحة لا المعنى قال آية في كتاب الله عن رجل إذا تذكرتها رشة جلد رش ولا عاد الله أحد بأي مشكلة أصابتني أو إني عندي ألما ما بدني ماذا الآية؟ قال بعض الناس يتذكر ان هذا مكتين ما يشوف ولا يسمع ولا يتكلم هذا مكتين ضائع يقول والله آية تقلب تعافي سا... احنا فأفرح ماذا الآية؟ وقعد نفكر في هالآية من هالثلاثين جزء ماذا في الآية؟ وكيف هالقرآن يخاطبك ان كنت مغاد يخاطبك ان كنت مريض يخاطبك ان كنت ملك يخاطب كل سجيل يخاطب كنت اطير يخاطب اي شيء اي حال يكون عندك هذا قران ما عندنا على تقاله اش لكن دلوقتي. يقول الآية كلهم ومن الله فلن تجد يومهم أولياء منهم ونحسن يوم القيامة شكري يا أن يدوء يوم القيامة على رسوله عمياء وبقماء وكلنا ري وبطن وكل من من اموال كان من من كل ما اخذت يقول الحمد, يقول الحمد لله ان الله عز وجل اعطها مني في الكريا ولا فعل معاق احم او ابكم او صم في يقول الحمد لله مني الحمد لله عاتب الناس على عيونهم وأعناعهم في الآخرة وقد كنت بطيرة قرأت تذكر كذا كنت منت المعاق وأنا من الدنيا ان ما راح نكون معاقين ابدا يؤلمنا الله ان المعاق المعنوي عشبني من الحب فيه المعاق الحب ما يتعرض لكن طعاية رفضين ما عليها ذنب طعاية رفضين ما عليها ذنب لن يذهل الله وش لم تتيبه الرجم من غازل فيه وعاتل فيه كل رجل اللي يتعرض فيها هو الموطع اللي دخلت عليه ما ياتي ولا شيء ولو ياتب موضف على كل وعلى كل حرف ختاما حبيبي الغالي وعطيت برنامج عملي أقول عملت فيه والله يحذك ما أحذنت وعطيت برنامج نفتي إن كان عندك هم ما يفرجت لا إن كان عندك فقر ما يفرجت يخلي زنا إن كان عندك خيوم ما يفرجت لا إن كان عندك هم يخلي مصرر مصر همه مصر تأذر والله العظيم أنه حق لأنه كلام الله. والله يرطيك برنامج عملي يقلب لك نفكر هناك ما تسديك ونفر مالك العليك لا يقلب لك الهم سعادة وأصراء وأصراء الأطراع وأحزانك سعادة بتركض معي خمس آيات وربعة بنقول لهم أطلع هالخمس على, على ضعف هالمسكين وقلة بضاعته وكثر وكثر إجرامه إلا أني والله استفدت في هذه المواقف لا يعلمها إلا الله فكيف لو أخذناها بحقها خذ معي الآيات لا تكفح لي وانا أقرأ لا تتألم في كتب لي أنا حافظها القضية ما هي قضية القضية قضية تطبيق وإنزال على عرض تأخذ الآيات لن تستطيع ليولك الصورة إلا عند آخر آية اجمع الآن فاتكر في بمونك كلها وقت غالية ومن يراني ومن يسمع يفكر يجمع والله إنجاز وأنا أفعل الآن قاعد أكرر الآن جمع من كلها مقاوس كلها وأحزان كلها وراء كلها وحاجات كلها الآن ثم خذ نع البرنامج الأمن الخطوة خطوة والله تفاجأ ما تفاجأ بإذن الله في آخر الأيام لا آخر خامس أعين تفاجأ إن حياتك تعلها طعم طارق جودك في طعام اكرم يا جماعة ستود لما نفعل لأن تعوبنا إذا جواح تكون عيشتك الخوية ولا واحد تشتك لطاحبتها الكلام يجري شأن مهد وعندي وصوري وصوري وصوري وصوري وعيال وصوري وعيها للأرى والمسان شباني وإذا ما عب أنتها كان تقولها تعوبنا شباب تعال جربها يا شباب سأقولون الآن وكأنك ما قلتها أكذا قال الله عز وجل أنا أعني كلامي أن يقلب منابئا السوق والشر منابئة والله أعنيها يا أيها الذين آمنوا جمع رشاك لكم يا استعينوا <تصفيق> بالصبر هو اللي خلقت بحيه. هو اللي بخلقت بحيه. هو الاعلى بحيه. واما اتبغاني حتى اللي اسممها? ما في الشرحة. ومن يستغل يغني الله. وان كان قد نسوط مجد لكن اختم بالله كل ما كان اكتشانت على الله عز وجل اتم معدوه الاسباب اللي ادوه سعف كل ما كان فرضي الهم وتنفيس الكرب اعظم. السعيم هو بسم الله الصلاة. عندكم تعرفوا الله الاكبر كما كان قدرتك عليه الثلاث سلام ان كان قدرتك اذا حزبه الله قال الله اكبر ايش قبلها فاجئة يجيه مسكنا ينفذي ان نكلم ثلاثة عاية العواج عاية الجوازات هذا الحمر فاجئة ونروح راح يقول الرب العالمين يقول اي اتادي عندها اشياء تجلها لم يقبل الاعتلم ان يشكوا الى عدد وهو قدرته قدرتك استعينوا بالصبر والسلام ايش جائدة يا ربي لو سيئت لو طبقت بوضت حذرت كل جئت ولا مصوبة قد انها ورحت صليتاك عتين تيتاعم لونها وقلت يا ربي ايش بصير يا ربي استعينوا بالصبر والسلام ايش جائدة. اعظم جائدة ان الله عزيز إلي قادر اللي متحقية الامر اللي قادر الامر بقدر يقوليك الامر الامر مبادئين اللي قادر الامر الام. مريضك شبنادك الامر مسعو يتطوحك الامر إِنَّ اللَّهَ مَعَثَّابُرِينَ اللي بده توضح كل يعلمك الآن حذر ان تظن ان الله في معك لو انك اكتيت وانجت اوائقك تعلم ان العين تحدثه وانا, وانا... لا اعلم قول لمن لقسم في سبيل الله من مو في ولا مقدرات لا العيال بالناس وين ما يملك كل ديان الدنيا وانا شائفة فالعروحة وفاقف انفاتف وشكف بطرة جملي اطرافة يقول اي تبت تقول له لي يا ربي ايش بل الاحلاء فيب انا ما احنا عادتين ولا احنا تشعرون النعيم له والحياة يا لك. ايش يبني يوصل للعائد انتها قرية يبني تعرف لا ترس معك شو حتى لو الموت من ورد ادرب لك حياة شفت الاخوة تشوفني جل ما بقول عجبك يقول بقول نوافذ حياة عجل ما هو أثمن وفكر أثمن ورأي أثمن اللي بيخلق بالموت حياة الآن ال الماهو النوافذ بيخلق النواط الآن وأنت تشعر الآيات وأنا لكم من نذب عرفني أذوقي حيالك عبد الله الجليل ولا نفعلو أن يكون حرق موضع على قصر إعاقة مرض حزان أموال فطر أموار كم معكم هذه ولا أي حرق موضع على القتل أي واعزتي لأبنى ودنك حبيبي تبكتها وأنت تبكتها الله بتصيبك أحدى الخمس أو كلها أو بعض. والله لم تخرج من الدنيا حتى بشيء من الخوف والجن فقير امن اذا خير هناك من اللمعان والان اا كان قد امك يا سما راس ابن الله أنت الآن تطلع حياتك غير دا من فلع الحين شر عشان شر أجل بخير تقدر؟ والله تقدر تجل بخير حلم كما تجل بخير وبس شر منهم أنا أصبت أخوة مرام أي شيء وبشر البلاء لكل الناس مغللهم فاطورهم فاطورهم فاطورهم مطقيمهم كل العالم ولا تبشر كل العالم وبشر الصادرين وقف لأنه بيس يجيبون لك أنت بابت مصيد داكت لا يسرح لك القرآن مستكدهم ايه تسوون كيف تتعاملون مع المصيبة <مصيبة> الذين إِذَا <إن إيدا> أَطَابَتْ مصيبة شو يا الله والله ما عليك انتك في لها مصيبة كلموه جاء للأس هم الزلال وهذا عقل الثلاثين إذا قالتكم تريدون تهدين قالوا تهدين قالوا لا لا أعطيك مليون تترك مئة قطير أعطيك مليون وسبت فيها مليونك شريت سيارة وزويت زوجك جيت وأخذت من هالمليون عشرة ريال تعلمين شو تقول؟ تقول? ابو اسمعت التونجوية. ها? خب ليها ها? حلالة. لاننا اعتقدين ان المليون منه ويأخذ فيها يصوم من الهرابة. لو اعتقدت ان كل المعنى فيك من الله اذا اخذ تنسقوا ان لله اصل كل الله. اخذ كله كل فنزل مطمئن لله. خب وقت احياري من طاجئين من, من من من الله. لكن إذا احترقوا أن هذه جاية لقم الجانب كأس أن تتذبع وتتمسى دناك والأرض ما فوقت شيئا قالوا إنا لملاه وإنا إلي هاجئون ما استعانوا بالكبر ما ذكروا أي حذر الله قولا وفاهم الجائز انجلت شيئا تقول اللهم قلوا معك للنور أولئك أسلهم ناديها ناديها أولئك عليهم يخذت جوثم تلعي عليهم صلاة أحبث ممصيم ورحمة يوثم وأولئك أولئك أولئك وهم المهتدون إما إذا وصلوا هنا في صورة فإنك نتاج بيطر الآية شو بيونك يقولون الله صح؟ يبطلع؟ ويرقعونك أكثر لأينا نستاجي آية في الأخير في الآية الخامسة الآية هذه المنطقة من اللي جدوا هل ينتظر فمن حج البيت او احتمر طلاقنا عليها ان يتطوّف فينا ومن تطوّع خيرا خيرا فإن الله عشاك وملئهم والله اكتب من يقول الآية الآية هذه طلعنا من جو الصبر ورحنا نفكر سنفعه الناس رؤيتون جواه والله يبي لا إله ولا ربك وحك لربحك في المطحف آية آية من فاتحك أليين منك تدور آية تركب ما ترجع أحسن من إن الطقى والمروة من شهاد أرقيت هالكلام في كويت وقام رجل مسؤول كبير في المبارة الداخلية في كويت أقسم بالله يا جماعة جاي متفق بس شو متفق شيخلي الدموع كلها تنجم يقول عمري في حياتي ما دق فعل القرآن اللي يقرأه الآن كلام يقول أول مرة في حياتي استشعر العظمة هالكتاب إيش يعني إنه صف أول مرة من شاعر الله من عرف نقطة الصف أول مين هذا هادا لا إبراهيم وإسماعيل شف إبراهيم هو كلنا قمت كلها, كلها طاحت وَلَنَبْلُونَ نَبْلُونَ بِشَيْءٍ مِنَ الْخُوْفِ لا تسير جواسك خايفين الجوع خايفين الأبعث خايفين من خلقين ها؟ من الخلق ويجوه ما معهم نجيب أسمعه من الأموال ما لو عندهم ما بجمسات بعد؟ والأرض كانوا ثلاثة ورجع الله بدأوا بعد والسموات في هالبلايا اصابتهم مرة واحدة اصابتهم فتعادت لسوء اصابتهم مصيبة على الامر العائلة الناس عنا رب العالمين قاموا براحلوا فتركوا بالناقاء والله اتركوا هذا قلع ابراهيم عليه السلام شاستها فترة كوليتها الامر فد راح في ابراهيم يا ابراهيم ما يُتفت إليها يا ابراهيم لمن تسركنا تسركنا لهذا ربيع لمن مستدركنا وامدتعو يمنتر ابراهيم عليه السلام ما يرح عليها فاعلم ان مستحيل فويها الا اذا كان امرها الواحد لأحد جدا جمعا قالت لي يا ابراهيم الله امرت ان تفركنا الله قام رخلهم قال اللهم نعم ايه والله وانا ما اتحقى ايه شارك هالان مصيبة ايه ايه طيب انت سجعنا طيب انت سجعنا طيب هنا وصلو طيب نت الجرجة عقنا على اقل ايش اذا فلم اذهب والله ما دام انت في العمره لا والله لا يضيعنا سبقى الله معنا خير لنا من ضياع تماما ولك طالته دله دلاله فينا افضل من طالته فينا اذهبنا الى الله وانه الى راجعون لن يضيعنا ايش توالهم الله الآن بيتبين لك اش معنى عليهم صلوات اش معنى ورحمة اش معنى وأولئك هم المهتدون يعاكمها وحده وحده ولنبلونكم بشيء من الخار كان هذا المكان أخرق مكان في الدنيا الآن ايش طار ولا ونأأمن ونأمن يغلق منابع الصدق منابعه الان فمن دخلهم قد خبصوا المكان قلبناه فمن دخلهم كان عاملا يا حان كل تبين لقلبك انه عوين جل شبال يده مكان عامل مكان بدون اي مقدمات اي والله يوقف المسأل جماعة حتى الحمام والطيور يمكن وقال هنا وقال هنا وقال شوف وقال هناك وهناك ما يتحرك تمر وتقعد لأنها آمن حتى الشجر آمن طب شو من بعد هذا؟ من بش... الخير فيه وأنه فيه وإعطاء الله جائع ما اليوم؟ اسمعوا في ذاته يا جماعة صلوات واسم رح من وأطعم لأهل أطعم أطعم أطعم كل عالم اغتفت من الأطعمة والأدم لبيعة تبعت عشان ما يزوع من الخوف والجوء ونقص من الأموال أغلى متر في الجنون وين مضت كل ما قلقتنا نسعى مكان تحت كل ما زاد. أغلى من الشخان قلبيت باريس أغلى متر في العالم الكرة الأربية كلها مخطط لها زي ما يشوين حق العقار تلقى أغلى متر في العالم هنا يبنى بأم ولا ونعطيك مكة كلها بلاش منحك ونشي بغضها ما الطيور يقول يقول الطيور ما تموت ما دلع. تموت الطيور لو أبشاء كلها يبنى الله جل جلاله جعل المتر فيها عقل المكان في الدنيا أولائك عليه انترواء إن الله مع الطابق إلا اليوم اللي ينمح أقرب للمتعى وش بعك ونقتل من الاموال والامان الياتي نقتل من الكل ولا ما تلقى ما تاخذ صح يجي من نقتل من كل في زمان مكان ما أحد يبغاه حتى كتير ما تبغاه والحياة وهاك ما تبغاه جاء على العالم كلها بدي وله مثارة ولنا لله ليشهد من عظيمه نقتل من الأمواج الأمضي وإيش والثمرات إن جالس مك الآن في الشتاء ومشت يبرتقال في المطر كان بتحت الجحيم من نجابة خذ أول بلائن أبعطيكها في القرآن لأخطى الله قل لك كل البلاءات هذه قلت قلت قرآن جائد وعززها القضية قال الله أول شيء أي شيء أول شيء يوسف أخوص أول أولم نمتون لهم حرما آمنا أخوص يجبائنين ايش ثمرات في شيء تقابل الجوع يعني لو الله سبحانه تقيل العالم الله رفض تلبك عدد من انه يضمن ان تأتي الثمرات من بره لين تجي شفت كيف الله ينبرد لب تبعوة كلها لك من عليك تقلبها لك ذكرنا يا جماعة في هاللقاء انك ما تعلم الخير من الشر هلا تعمل عقلك اكثر من الله فهو لي امرت فيها الله تنفع. الامر الثاني يا جماعة قل انه ما نعرف نعلم وهم يعلم الامر الثاني شهد الغالي انك اذا فدقت مع الله في حال البلائب البرك. فبلائب كلها صارت. ووقعت. لعشان كده يا جماعة كل فلية تصيبك. فلا تنضع اليها. القرآن ما يبقى تطالع لها. القرآن يضغط أن تركز في كتاب الله عز وجل اليوم مرة اقسم بالله عند الله نتبع في تاب هالمرض عند الله لك عطية في الدنيا قبل الاخرة متى? اذا رضي ان تطرفك تجاه القضية هذه. وعند الله لك اسوأ منها اذا ما رضيه ان تطرفك. قال النبي عليه الصلاة والسلام من رضيه? فيه تبقى بالجيس بعدها. فلوه رجبه. دول بربيتش. ومن تخلف فعليها التخلف بعدين كده في صور الله في القران لما جاء سيدنا ايمان عليه السلام ينطاول ايكم قبل على القرايه هذه كلها قران عظيم جاء ايكم انا به قبل أن تقوم قال أنا به قبل قال كتاب انا اعطيكه قبل ان, أن مقامك أبي أنا تبقي لك ترحب فلما رأح مستقر عنده نعم شكلها خير. كيف شف كيف تعملون معكم قال أنا من طبعي أمتي ليه كده رجل فاهم ليه عطاك يوم التعليق دي هذه فيها اختبار لإمبارسوا أبنك ولا ليه ينوني ها اشكر على طاعة الله عز وجل ام اشكر اعطاني ايه برحب اشتري بسكوش اللي ولا اني بأشكرها اعطاني جوال لولا الله ما كيصر لرحمة النيت وطفقة اعطاني رجلين اروح على اعباءه الناعم الرقوصة الجسم من, من العالم اعطاني اولاد افتروا ربهم تعودوا لا ديب اللواني واشكر ام اشكر ايه ايه فمن شكر يعلمك في فإننا يشكرونك بجيء عقية عشر نفسك ومن كفر فإن يا ربي ضغنيهم بجريب جداً جيداً وهو غني عنك آخر حبيبي الغالي أصلك مفيدة أنت ريح عند رب العالم ما بعد ذلك وإنت محتار تبغى فقط لها ما تغير حياتك ما على شيء أبداً يقول جابر بن الله الفائعين والسلام يقول كان رسول الله عليه الصلاة والسلام اعلم مخلوق بالتعاون مع الله هو محمد عيد الصلاة مخلوق على وجه ارض واحد مخلوق لله على وجه ارض يقول جابر ان كان يؤلمه ايش علمنا الاتخار في الامريكي وكان يقول اهلا احدكم بالأرض سوي عملية واحد يقول لا سويها والثاني يقول لا سويها وهذا يقول يقوله سويته وما عاد تكتم تشفيات سووها عني وما والثاني يقول لا لا لا سويها مو هي طيبة عام كيم قرب ما يدري عندك طيارة كركعتين من غير الفريضة اللي يقول اللهم يا زينها إذا بدت العظيم يا زينها إذا بدت العظيم يا زينها إذا بدت القاعدة أعتاد فيها القضية كرتين لا التخيرك عين بعلمك لان يا ربي كل اللي أستخرت هك يقولون الله ورحك وخوف يستوي اللي على إيناره وقرأته ويعلمه من الآن وراء فأنت علمك الآن وراء في الكامل العليم معناها يعلم ما كان وما هو كان وما فيكون في وما يكون لو كان كله كان يكون مش بشي العمداء يعني يعلم انك أعمى ليكون كتوت في فيك وين بترويش كل حظة في عددك انك معاقل ون يعلم لو يتحرك وين لأجل هذا في لو اقلم عبادي ما لو اتشفت العبادي الغير لما اختاره الا ما اخترته لعبه كان يقول للبعاق معطيك واش غير يقول لبلا لان شاف ايش بتكلفة واش غير لو تحركت الاعمى تقول يتعطيك بسيط لا النار لبلا خلي لمختار لما اختاره الا ما فالله عمّا إني أسمح ليه بعمّك وأستخدمك بقدورك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر تفضلك وتعلم ولا أعلم أنت علام الغنيف فمتديني السلام لك الغنيف إن كان في خيارك يستخدمين وما تبعتم في إذا عزمت على الله وصولها إن كان فيها شرب يصرفها عنك والله عندنا في المتشفى في إعلانة لما جاءنا جاء, جاء إلتهاب حار والله ما عطلع معه ولا رقبون. ثم بدلنا نعطيها الحقم لأدوية عشان مرفع الضغط كل الاوردة والشرايين متفتحة ومتوسعة ومتزمي والطوائل جاعدة تتترب من جيد ان والله يا جماعة يوم ما يجب ان فيها. طوال من تبخلتها تبخلتها. هو كفل طغير. ما عطلع مع هون قلبهن الكريات من يرتفع والهوري ارتفعت وسموم الدم كلها مرتفعة والطفل وأمه بوهي بكيان عند رأسه أنهم كان القرار أن يغسل نهتها فالحين بندور من الأوعية الدموية من الفخذ لكن الطفل متفق كده فتدخل الأبرة ما تتغفل غاطت وغارت الأوردة ما تتغفل الإشاعة بيضة محتقنة كلها وعلى جهاز تنفذ المهم ما يجب ولا واحد إن هي يجاب او يصيب الوعاء الضمور تجوضوه الله هو الضعاء على انه يروح لهم العمليات ويتسعرون لهذه الدراعين فتحة يتسعرون نزيلة كلها ثم يدولون الشرياء والطريق ثم يدخلون في ايرو عشان تغسل الدم تطلع منها ويطلع ويرجع من الجهاد مرة يا جماعة على دخلتي من الام الابر كون ومساعد الاستشاري وحب الجراحة جاي عشان يأخذ المريض والعالم في العمليات التدريب بالتشاري وتليد التدريب شفت الوئي أم والأم والأم يبكروون قلتهم عند خير وما عند الله سبحانه وتعالى خير وما تدري وسأل الله جعلها لكم في درجات في مريض عدتلكم كيف لم يستخرتم طيب ودع قلت ليش خلاص ما عند الحم فتروح والتخير قالوا خلاص ومجحيني والعمليات دين ونسألني كاعدت دين وماذا قل جايد يا أخي قلت روح استخيره قالوا ما ترجعنا قلت روح استخيري. والله يا جماعة تعني أراه راحه واصلعه الحم راحه واصلعه تنفع وهذا رجل راح له الرجال وقالوها لله على خرش ان كان فيه يا أخي انتطلع يبدع كنشون ايش اللي طاروا مرجعوا تشوف الدموع تكفتك ايش اللي طاروا العملية قالوا كم يظهروا فيه أربعة أو ثلاثة ومثلت جاءوا إلغوا الأعمالية لأن ما عندنا انظر على وزع قاموا إلغية الأعمالية لها راحا يدورون في السلاة ثانية كلما الأسكن كلما ندور عندهم كلما جاءنا هل فت العملية بكرة كنت منعرض يجي نتصال المغرب على الجهاز النجاء وأرد قالوا طلع البول. طلع الله عز وجل البول وأغنيه عن الأبلي والله من بقرة جماعي كرياتين نادر ثلاثة عن السواه الأول شو شوي والله ما أأخذ يومي يا ظلاته إلا هو طالع من عناي الجناح فجراح بيتهم إلا والله أبوه وأظن أبوه موجود بيننا الآن إلا أبوه قال الله لا يحرم كل أجل والله نغلق كل في حياتكم والله رأينا عاجب كل مكشف في غيرها هتخر. ما تعلم تقديراتك زيبه خذها لكم معنا الناس لكم معهم يا رب ألت خير وقتين يكون تعلم في خير أستاذه لي وأخدره لي في الكلام لا تحتضيه شر والله أعلم وعنكم لا تعملون بعد أمر للتخر وستعيني بسيبر الله صلى الله عليه في التحديد فعليت بسيبر العالمين كل ما لي ليس فيهم ولا جان ما في قدر يا ما في كل مرائبه ومن علي بس في السر أشتر إليك ظهورا أنت تعلمها ما لي على كلها صبر ولا تردك وقد مدى التوديد ظلمها تهلا إليك يا خير من نفتق إليك فلا تردت لها يا رب طائفة فبح رجوك كل اللهم محذبون عنه الأغراء وأن لا اللهم <تكلم> اجعلنا من المتقين فتقنا وتقوا و توكل عليه في كل وقت لا اللهم يا ربي اقربنا الى صلاحنا و ياسنا واوالدينا وازواجنا وذرياتنا واخواننا للمسلمين رب العالمين اللهم كما شرفتني برؤيه احبتي هائلنا في هذا الفرح والسرج لاخواتنا هناك اللهم شرفنا بان تسمعنا باذن اخواننا على العرش اختنا بنت زيد من يوتيوب قدمت اهل دشر تسمعنا باذن دشر باذن ارجعته يا رب اللهم إنا لا نعلم الخير أي ولا نعلم الشر أي ونضيغ الأمن إليك فلكم ما علمته الخير لنا اللهم تعافلنا على غير المعلم فلكم ما علمت أنه شكل لنا فاسترقنا عنا واسرقنا عنه يا ربي ما تفرقنا إلا بذنب المعطير وعمل من المشكور وتجارة من اللهم إنا أقل وأصغر والأهم في أنكسنا أن يقدم وما كلك في أنكسنا أعظم أن تردن وكريم اللهم يا رب جعب أحائف الليلة ترفع وفي مقدمتها أثناءنا وأثناء والدينا وأزياد والدينا وإخواننا لا يقدر علاها دائرين عنك ولا نسأل إلا عنك اللهم لا تردن خائدهم وأصني وأصني ولا أشرك خلق الله أجنعي مسك الله حالكم جميعا في المجلس